بسم الله الرحمن الرحيم وهذا سائل يسأل يقول بان هناك فتوى للشيخ محمد عبد المقصود كان كنت سؤلها قديما وهي ما حكم سنف الترشيح لمجلس الشعب فاجاب فيها قائلا هذا المجلس يتحاكم الى غير شريعه الله عز وجل ويجعل الدستور الذي وضعه حاكما على شريعه الله عز وجل واعضاء هذا المجلس جعلوا في دستورهم هذا جعلوا لاعضاء المجلس حقا في ان يوافقوا على تطبيق الشريعه او ان يرفضوا تطبيق الشريعه وهذا كفر مجرد باجماع المسلمين الى ان قال ولو ان الناس صوتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعه فتطبقت لان المجلس وافق على ذلك ما كان هذا اسلاما ابدا يقول ومع ذلك فانه قد كون حزبا الان وهو يدعو الى هذه الانتخابات ويلزم الناس بالنزول الى التصويت لصالح هذه الانتخابات لانها من باب الشهاده فما قولكم على ذلك نقول بعد حمد الله تبارك وتعالى والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا الكلام الذي قاله سابقا يخالف ما عليه الان وهذا الكلام الذي ذكره من قبل والدшон وبين في تحريم الدخول الى هذه المجالس البرلمانيه وقد بين في جوابه ان اعضاء هذا المجلس لو انهم صوتوا على تطبيق الشريعه هل تطبق او لا تطبق فان ذلك كفر مجرد باجماع المسلمين كيف يستقيم هذا الكلام مع دعوته الان الى الدخول الى المجلس الشعب او الصوره من اجل تطبيق هذه الشريعه حتى تحصل اغلبيه من الناس فتطبق الشريعه بهذه الاغلبيه كيف هذا فجوابه الاول جواب لا يخضع لتغير الواقع لانه قد يقول بان الواقع تغير وقد كانت هذه الفتوى من قبل وكذا حينما كان مجالس الشعب مجلس الشعب والشوره تقام الانتخابات فيها على مبدا التزوير او الى ذلك والان تغير الوضع واصبحنا بعيدين عن هذا التزوير وكذا وكذا الى غير ذلك من هذه الاشياء نقول ان جوابه الاول لا يخضع الحكم فيه الى تغير الواقع لانه بين ان عرض الشريعه على مجلس الشعب يوافق مجلس الشعب او او لا يوافق والذي يوافق اليوم قد يرجع بالأمث إذا حصد أيضا أغلبية أخرى أو غير ذلك هذا الجواب لا يخضع للواقع لأنه جعل ذلك حكما أصليا وهذا هو الصحيح أن الشريعة لا تعرض على الناس يلتزمون الشريعة أو يرفضون الشريعة ولكن الواجب على الناس التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعصر الله ورسوله فقد يضل ضلالا مبينا وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يدل في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا يجوز عرض الشريعة على مجلس الشعب يوافق على ذلك أو لا يواثق ولكن ينبغي إلزام أه فهذا المجلس هو الزام كل مسلم بمقتضى ما عندهم من إسلام وإيمان أن يطبق شريعة الله تبارك وتعالى فأن شريعة الله عز وجل ليست معرضة لأن لي تطبق أو لا تطبق وليس المؤمن خيار في ذلك أبدا بل ومن زعم أن شريعة الله تبارك وتعالى على التخيير أو أن الإنسان يسعى أن يخرج عن هذه الشريعة الربانية لو زعم ذلك فهذا فانه يكون بذلك والاعاد بالله قد دخل في حد الكفر فانه من الكفر ان يقال بان الشريعه هذه لا يلزم بها المسلم او انه يقول مخيرا في ان يطبقها او لا يطبقها فهذا الكلام الذي ذكره من قبل يتنافى معه ما يدعو إليه اليوم من أن نزول الانتخابات أو البرلمات لأن أفضل ما يمكن أن نجيب به الآن بأننا نريد أن نطبق الشريعة من خل هذا المجلس نقول كيف نطبق الشريعة من خلال هذا المجلس إلا إذا حصلت أغلبية وحينئذ تعرض الشريعة على المجلس يطبق المجلس هذه الشريعة أو لا يطبق المجلس هذه الشريعة فهذا الأمر فيه مخالفه لما افتى به من قبل ونحن نلزمه بهذه الفتوى التي افتى بها من قبل الحقيقه ليس آآ آآ آآ هذا الرجل هو وحده الذي وقع في اضطراب او في مخالفه ما كان قد افتى به من قبل ولكن غيره كثير ممن قد يفتي باشياء كثيره كانت محرمه لذاتها ثم صارت الان حلالا فلماذا التصويت على الشريعه كان حراما من قبل ثم اصبح الان حلالا بل اصبح واجبا الان ولماذا كانت توليه المراه في العهد الماضي حراما واصبحت توليه المراه الان او ترشيح المراه الان وتصويت المراه من الواجبات حتى لا نترك الساحه للعلمانين كما يقال او اللبراليين كما يقال ولماذا كانت توليه النصراني من قبل محرمه واصبحنا الان ندخل ضمن انتخابات او برلمانات تجوز ان يكون الوالي نصرانيا لماذا كل هذه الاشياء فكل هذه الاشياء كان كثير من هؤلاء يفتون من قبل بانها حرام حرمه لا تقبل النقاش حرمه لذاتها ثم اصبحت الان من اجل الواقع الذي يزعمون انه تغير الى الافضل وانه كذا وكذا وكذا سوف تتغير هذه الاشياء وكان منهاج النبي صلى الله عليه وسلم كان من هاج النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى على ان يغير واقع الناس ولا يقوى على ان يحصل به التمكين لدين الله تبارك وتعالى واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاش في واقع مر وهو واقع الجاهليه الجهلاء وواقع قريش الذي كان واقعا مريرا حيث اصنام عبيله تصل مئات الاصنام تلتف حول الكعبه وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الملك مع ذلك فابى فنبينا صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه الملك فابى وابى الا ان يواصل وان يواجه هؤلاء بالمنهاج القويم وبالصراط المستقيم الذي لا يقبل التنازل عن اي شيء على الاطلاق حتى مكن الله سبحانه وتعالى له فان قال قائل باننا لا ينبغي ان نترك الساحه العلمانين وهذا من هذا الباب ولا نترك الساحه بل لابد ان نشاركهم ولا بد ان نعارضهم حتى يكون بعد ذلك لنا الاغلبيه ومن ثم نطبق شريعه الله سبحانه وتعالى نقول لماذا لم يفقه هذا الفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعمل هذا الاسلوب ده فيما مع عرض قريش على نبي صلى الله عليه وسلم الملك لماذا لم يستعمل هذا نبي الله موسى مع فرعون لماذا لم يستعمل هذا نبي الله صالح نبي الله نوح نبي الله ابراهيم ولكنهم جميعا ثبتوا على منهاج المنهاج القويم على الصراط المستقيم وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن فان قال قائل هذا من باب التخاذل والوسائل فقط وبعد ذلك فاننا سنتطرق هذا كله لاننا نعلم ان هذا حرام ولكن هذا من باب اتقراضي هذه الوسائل فقط لنصل الى الحكم ومن ثم سنترك هذه الوسائل نقول هذه وسائل محرمه بالفتاوى التي اصدرتموها من قبل بالفتاوى التي اصدرتموها من قبل ولهذا قال ما عبد المقصود نفسه فاذا طبقت الشريعه لان الغالبيه في المجلس وافقت على تطبيقها والدستور ينص على ان الحكم للغالبيه معنى هذا ان يكون الدستور حاكما على شريعه الله عز وجل وهذا كفر مجرد باجماع المسلمين وبين هو نفسه في هذه الفتوى قال ولو ان الناس صوتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعه فتطبقت فتطبقت هذه الشريعه لان المجلس وافق على ذلك ما كان هذا اسلاما ابدا يعني حتى لو طبقتم الشريعه عن طريق هذا البرلمان لم يكن هذا اسلاما ابدا فلماذا سيصبح هذا اسلاما اليوم امر عجيب امر عجيب على هؤلاء الذين يلبسون على امه الاسلام والذين يلبسون على المجتمع المسلم بدلا من هذا والانخراط في هذه الأحكام الجاهلية والدخول تحت هذه البرلمانات الجاهلية بدل من انخراط في هذا ولقد كنتم طيلة حياتكم تدندنون على أن هذه مجالس كفرية وأن هذه مجالس جاهلية ولا ينبغي أن ندخل تحتها وكذا وكذا وينبغي أن نستقيم على شريعة الله وأن يحتم كل فرض شريعة الله في نفسه وحينئذ ستقوم شريعة الله تبارك وتعالى على الأرض أين ذهب هذا الكلام؟ أين ذهب هذا الكلام؟ لقد اتهمنا هذا الرجل وغيره من اننا عباد الطاغوت ومن اننا الذين تربينا في احضان امن الدوله حتى تعلم اليوم انت وامثالك اننا ما قررنا الا شريعه الله تبارك وتعالى وكوننا أن اننا لم نقل بأن من حكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا بإطلاق ولكن الأمر في تفصيل من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا أو مكذبا أو مستحلا أو مفضلا أو مساويا أو مبدلا سبا ذلك إلى الشريعة فإنه يكون كفرا كفرا أكبر وإلا فإذا حكم بهواه وحكم بطمعه أو, أو, أو رغبته في منصب أو كذا فأنه كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قلنا بهذه الضوابط قلتم أنتم عباد الطغوت مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم أننا ما ولينا حكم أن يحكم بغير ما نزال الله أبدا ولا نوافق على هذا وكيف يجوز من مسلم أن يوافق وأن يرضى بحكم غير حكم الله تبارغ تعالى ولهذا جاءت اللحظه التي تبين من خلالها صدق منهجنا وكذب هذا المنهج القائم على المغاله والقائم على التجاوز في انزال الاحكام على الناس اذا كنا نحن عباد طاغوت فنحن لم نحكم بغير ما انزل فكيف اذا بالحكام كيف بالحكام حتى ولو حكموا بما حكموا حتى لو قالوا اننا نؤمن بشريعه الله فهم عندكم كفار باطلاق لمجرد انهم يحكمون بغير شريعه الله تبارك وتعالى وهذا هو قول الخوارج ان يقال بان الحكم بغير ما انزل باطلاق هكذا انه كفر ولذا ذكر الى جرى الرحمن الله تعالى في الشريعه فقال ومما تعلقت به الحروريه من متشابه القران قول ولي سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فقراوا معها ولدنا كفروا ربهم يعذبون فوقد ذكر ابن عرب الملك رحمه الله تعالى هذا وذكر ابن البر ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا وان القول بكفر الحاكم غالبا ظنوا باطلاق انه قول الخوارج انه قول الخوارج اما القول بان هؤلاء بدلوا الشريعه كلها او غيروا شريعتها كلها او غيروا لك من هذه الاشياء فان حد التبديل على ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى نسبته ذلك الى الشريعه اما مجرد ان يترك حكم ويطبق حكم اخر على خلاف الشريعه ان هذا تبديل اذا كل اصحاب المعاصي مبدلون وان كل من ترك حكم الله عز وجل في مساله ومن ترك هدي رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله وحكم بغيره او طبق غيره يكون كافرا لو كان كذلك اذا لا اصبح اصحاب المعاصي جميعا لا اصبحوا كفارا على كل مساله الحكم هذه مساله اخرى لكن نحن نقول بما ونلزمه بما كان يلزم به الناس اولا لقد ألزم الناس بتحريم الدخول في هذه البرلمانات تحت اي بند من البنود حتى ولو كنا سنطبق الشريعه يعني ما الذي يرمي اليه عبد المقصود الان وما الذي يريده الان منا الدخول في الانتخابات اليس تطبيق الشريعه هذا الرجل يفتي بنفسه قائلا لان الناس لو صوتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعه فتطبقت لان المجلس وافق على ذلك ما كان هذا اسلاما ابدا فلماذا يصبح هذا اسلاما اليوم امر عجيب انا ادعو هؤلاء جميعا الى التوبه الى الله سبحانه وتعالى والى الرجوع الى كتاب الله الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي ان نرضى بهذا الـ الـ الـ الواقع الـ الذي يزعم الناس انه تغير وانه كذا وكذا وكاننا داخلون على خلافه راشده مع ان الامر كما يرون كل يوم يزداد سوءا بعد سوء فكفى تغييرا بالامه وعودوا الى الفتاوى التي كانت تصدر من قبل لماذا حاربتم الاخوان على مدار 60 سنه كنتم تحاربون الاخوان في الدخول في هذه البرلمانات مع انهم كانوا يقولون نريد تطبيق الشريعه ايضا كانوا يقولون أن نريد إسلاما وأنتم قرأتم على جذر المباني وفي الشوارع وفي الطرقات وعلى لوحات الإسلام هو الحل فهل كنتم ترفضون الإسلام وقتها لما كان الإخوان المسلمون يدخلون ويقولون هذا الكلام هل كنتم ترفضون الإسلام وقتها وأنت نفسك هذا عبد المقصود هو نفسه الذي قال لما سئل عن هل أنت من الإخوان أم لا فقال أنا لست دخلا في تنظيمهم ولكن معهم قلبا وقالبا فلماذا لم تكن معهم قلبا وقالبا وتدخل معهم في هذا في هذه البرلمانات وهذه الانتخابات من قبل حرمتها عليهم من قبل ومنعت ترشيح المرأة ومنعت الدخول في البرلمانات ولو كان من أجل تطبيق الشريعة بل حكمت أن الشريعة لو طبقت البرلمانات لان الدستور والذي طبقها وكذا بان هذا كفر مجردا باجماع المسلمين فلماذا اذا عاديتم الاخوان على مدار 60 سنه او منعتم لاننا لانكم ما عاديتوا الاخوان في فكرهم فما زلتم ترفعون قدر سيد قطب وجعلتم ترفعونه قدر هؤلاء الى اليوم وعاديتوهم بالامس وانتم اليوم تقولون وتريدون من الناس ان يدخل الى هذه البرلمان بدعوه نطبق الشريعه ونطبق الاسلام فاذا كان لو طبقه الشريعه لم يكن اسلاما ابدا فاي شيء اذا تطبقونه اليوم فانا ادعوكم الى التوبه الى الله سبحانه وتعالى ويا رب الامه باجتهادها وسنه نبيها صلى الله عليه وسلم ولا عوده الى هذا الدين الحنيف والى الصراط المستقيم والمنهج القويم انه نلزم الناس برجوع الى كتاب ربنا ولا سنه نبينا صلى الله عليه وسلم هذان هما مصدر الفلاح ان شاء الله ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركاته من السماء والارض وليست هذه سلبيه بل هو اتخاذ باعظم سبب على الاطلاق وهو اللجوء الى الله سبحانه وتعالى بالاستقامه على شرعه والا لو كان هذا الطريق عندكم ليس طريقا كافيا فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي الناس بما ينبغي أن يكونوا عليه من صلاح وفلاح فإن النبي قصر صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الأمور وهذه الوسائل التي تزعمونها الآن لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الجاهلية قط ولم نوافق النبي على الدخول في حكم الجاهلية قط ولئن ضررتم الآن وأتيتم بأدلة نفسها بن صلح الحديبيه ومن غير ذلك فلماذا لم تاتوا بها من قبل طيب لماذا لم تاتوا بها من قبل لماذا لماذا لم تصوغوا هذا من قبل فان قلتم هذا واقع تختلف عن واقع نقول ما افتيتم به من قبل لا يخضع للواقع ولا يتغير به الواقع على كل الجواب في هذا الطرح عندنا كلام اخر لو ارادوا ان ان يزيد عليه لا زدنا ولكن هذه فقط اشاره وتنبيه بسيط ولعل لنا عوده ان شاء الله مع هذا الموضوع مره ثانيه والله تعالى اعلى واعلم صلى الله وسلم وبارك على عبد الله الرسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين